Oh. وعنك سله فال الناس يعقد من الذهب والماس يا قصه حب مكتوبه قطر يا تاج فوق الراس يا شمس حيرت اقمار يا دار ما مثل هذا خذاك العزه لدروبا وصرتي أجمل المشوار يا شمس حيرت أقمار يا دار ما مثلها دار قطر يا تاج فوق عنك وعنك سولفوا للناس يعقد من الذهب والماس يا قصة حب مكتوبة قطر فوق على تراب كربا انسان بذل جهدا بقويمان وصرتي ثمن عجوبه بهالدنيا حديث أوطان على ترابك ربا انسان بذل جهد بقوي وصرتي ثمن عجوبه بهالدنيا حديث أوطان يا شمس حيرت اقمار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 وعنك سولفوا للناس يعقد من الذهب والمعص يا قصة حب مكتوبة قطر يا تاج فوق الراس